وَسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ الْحِيتَانُ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِثُونَ لَا تَأْتيهِمْ كَذَلِكَ نَبْلُوهم بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ